أربعة استمع إلى الأسئلة والأجوبة وأعدها ثم اكتبها في دفترك كم يوماً في الأسبوع؟ في الأسبوع سبعة أيام ما هي أيام الأسبوع؟ أيام الأسبوع هي يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ما هو اليوم؟ اليوم هو يوم السبت أي يوم يأتي قبل يوم الأربعاء؟ اليوم هو يوم الثلاثاء